نواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا من كتاب طريق الهجرتين وكنا في درس الماضي نقرأ في فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده وقفنا عند قرأنا قول بعض السلف وقال بعض السلف مثل الريشة في أرض فلات تقلبها الرياح وظهرا لبطن فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه وقل له مشياء بدون مشيئتي كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين عندنا هامش هنا في النسخة دي قال قرطبي في تفسيره بين تعالى أنه لا أنه لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا بخذلانه وقال الحسن والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لا وقال وهب بن منبه قرأت في سبعة والثمانين كت كتابا مما أنزل الله على الأنبياء من جعل إلى نفسه شيئا من المشياء فقد كفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء والعبد إذا عرف هذه الحقيقة افتقر إلى الله في في تحصيل ما ينفعه والسلامة مما مما يضره وروي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وغلام جالس جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى والله يا رسول الله إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها فلما عمر فلما أولى فلما ولي عمر خطار طلبه ليستعمله وقال لم يقل ذلك إلا من عقل هذا مذكور عند من كثير رحمه الله أم على قلوب أقفالها القلوب إذا أقفلت لا يدخلها خير فالغلام ده قال والله يا رسول الله إن عليها لا أقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفالها يعني هذه القلوب لا يصل إليها خير إلا إذا يسر الله ذلك لي ليسر الله دخول الخير القلب وعان العبد ورغبه في وحببه إليه الإيمان وزينه في قلبه القرطبي برضه هنا ما نقول عنه كلام قال والأقفال هنا إشارة إلى ارتاج إلى ارتاج القلوب ارتاج القلب وخلوه عن الإيمان أي لا يدخل قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر لأن الله تعالى طبع على قلوبهم الكفر قاعد والإيمان خشجوا طيب إذا كان الكفر باقي والإمام ما دخل هذا هو الهلاك هذا هو الهلاك نعوذ بالله أسأل الله العافية والسلامة وقال طاووس كل شيء بقدر طاووس بكيساني رحمه الله إمام جليل من تلاميذ ابن عباس قال كل شيء بقدر وقال أيوب السختياني أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قضية إن قدرة أيوب برضو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان البصري سيد الفقهاء تابعين من النساك الزهاد من أفاض الحديث قال أدرك الناس مكلام شنو إن قضي إن قدر حتى ثبت في السنة أن أنس من مالك رضي الله عنه كان أحيانا يكلف بشيء يعمل شيء فما يعمل يقول أنس وكان إذا عاتبني بعض أهله وكان إذا عاتبني بعض أهله بعض أزواج الرسول يعني يقول الرسول لأهله لو قدر لكان يعني ما تعبوا لو قدر لكان بالله عليك تصور لو أننا امتننا هذا الأدب في حياتنا شخص كلفت بعمل وجاي اعتزل لك وانت تعرف إنه ما فرط يعني عمل العدو لكن حصل كده هو ندمان والله أنا طبعا وأنا ون... تقول له لو قدر لكان ما ما ما لو قدر لكان لو أردأ أقدر كان حصل الكلام بردا وسلاما ولا تتسخط على أقدار الله بهذه الطريقة ولا تلوم القدر ولا شيء إنما قدر الله ما شاء فعلا ما عندنا شيء عملنا علينا والباقي على رب العالمين إذا ربنا ما قدر ما بيكون هذا برد اليقين يأتيك برد اليقين إذا نزلت هذا المنزل أيب السيختياني هذا شيخ مالك بن أنس الإمام مالك قال جالسته سنة لم أكتب عنه شيئا تعرف السلف ولا إما كانوا عندهم تحقيق كبير لمسألة إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذونه دينكم ذكر محمد بن سيرين رحمه الله الذي ذكر مسلم في مقدمة صحيح سنة كاملة جالس اسمه على أيوب ما كتب قال حتى رأيته يوما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عينه فكتبت عنه يوم قال قاعد معه ذكر النبي عينه دمعا بعد قيبت الدفاتر دم خاف الله إنما يخشى الله من عباده أطلب منه علم أما الإنسان لا يواقب الله لا يخاف الله لا يبالي بما يقول يتكلم على كيفه سيء الخلق لا عهد له ولا ذمة له ولا أدب عنده ولا حياء لن أجعله بيني بين الله أمشي أطلاقا كانوا يتعلمون من السمت والهدي قبل الكلام قبل ما يتعلم معلومات كده بس سمت قال قائلهم يصف مالكا يأبى جوابا يأبى جوابا فما يراجع هيبة والجالسون نواكس الأذقاني ذالي يسألوا سؤال ما يجاوب زولي راجع ما في هيبة بس كده بس هيبة كان مهيبا والجالسون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان هيبة من غير سلطان كده بس لابد من, من مربي ربيك أيب هذا نفسه رحمه الله صحبه مرة في بعض المرات سافروا مجموعه قال ومعهم رجل سيء الخلق زوج سيء الخلق فيسب أيوب ويشطب أيوب كل مرة يداوب سبة كده وأيوب ساكت لا يرد عليه والكاظمين الغير أخلق الأخلاق أهل التقوى فلما فرقنا الرأي قال فلما فرقنا قال أيوب والله إني أرحمه. أنا قال وبقي معه سوء خلقه نحن خلاص نحن نرتحنا الليلة خلاص وازال فارقنا لكن زهجوا ضيقوا سبوا يمشي معه بيتهم المرى في رب العوال والمرى والولد والدنيا كلها هذا يدلك على مكانة الرجل من العلم رحمة الله عليه أيوبا الصختياني ومن البخاري وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال كتب الله أعمال بني آدم ابن عباس يقول وما هم عاملون إلى يوم القيامة إن كنا نستنسخ ما كنتم قال والملائكة تستنسخ ما يعمل بني آدم يوما بيوم فذلك قول إن كنا نستنسخ ما كنتم تعمل ربنا كتبه والملائكة أعمال اليوم تكتب لك وفي الآية قول آخر إن استنساخ الملائكة هو كتابة لما يعملوا بل, بل آدم بعد أن يعمله وقد يقال وهو الأظهر هذا ترجيح إن الآية تعم الأمرين فيأمر الله ملائكته فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها فلا تزيد على ما نسخ من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها يعني الآن ملاك تكتب على العباد أعمالهم اللي بيعملوها. الرّب كتب عليهم خلاص أعمال اليوم ده. وبعد كده العباد إذا عملوها كتبتها الملائكة عليهم فلا تزيد ولا تنقص. وهذا هذا من عقيدة هذه السنة أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم قال اكتب قال ما أكتب قايةكتب ما هو كائن إلى من قيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال علي بن بطلحة عن ابن عباس رضي في قال عن في ابن عباس في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ابن عباس قال: خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاء. إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لعمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبرت به الحجة عليهم قال قلت لا بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال عمران يسأل أبي الأسود أفيكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا السؤال ده خوفني. قال وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال سددك الله إنما سألتك لأحرز عقلك دار شوفك انت فهمك شنو في المسائل دي يعني هل انت تفهم إن رجلا من مزينة أو جهينا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ما يعمل الناس اليوم يقتحون في شيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون او, في أو فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم ويثبت عليهم الحج ويثبت الحجه عليهم قال لا النبي قال لا بل شيء قضى عليه ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها هذا الأثر والحديث فيه فضل مجالسة أهل العلم وأن مجالستهم غنيمة وأن مجالستهم مكسب عظيم وكذلك فيه فضل الصحابة وحرصهم على تعليم الناس وبيان الحقائق الشرعية وعناتهم بها الجلساء يعني المجالس لا ينبغي أن تكون خالية عن الفائدة خالية عن العلم لن لابد من أن تطيب المجالس بذكر الله وأن تطيب بالعلم النافع. وقال مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال عالم من إبليس المعصية وخلقه له يعني إبليس ده قبل ما يعصر بل عم يعلم ماذا سيفعل إبليس وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال ابن عباس إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا ثم قال هو الذي خلقه فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيد من قيامك كما بدأ خلقه ممّن وكافر يعني علم الله عز وجل ذلك، وكتب في الكتاب الأول ذلك، فلا يتعد أحد ما كتب الله له. وقال سعيد بن جبير أن عباس في قوله تعالى: وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكافر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله. يعني المؤمن يا ربنا يا يعني يعصي مقلبه من الكفر والمعاصي والكافر يحول بينه وبين الإيمان عقوبة له لا ظلمة عقوبة له قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بشنو بكفرهم ها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يعني عقوبة على كفرهم وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قالوا خلق أهل أهل الرحمه للرحمه وأهل الاختلاف للاختلاف وقال تعالى ولو شاء الله مقتتلو ولو شينا لاتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك الأمان من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك ما فعلوا وقال تعالى فمن أظر من افترى على الله كذبة أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصبهم من الكتاب أي نصيبهم مما كتب لهم وقال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين قال الحسن وغير الشرك والتكذيب وقال سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قال محمد بن كعب القرظي رقم الله سبحانه كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون بما قد رقم كتب يعني رقم عليهم في ذلك الكتاب و. ورقم كتاب الأبرار فجعلوا فعليين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب يعني هذا في معنى الأول أن الله تعالى كتب لهؤلاء ما هم عاملون كتب على أولئ ما هم عاملون قال ابن عباس تبت يدها أبي لهب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ يعني قال قبل ما يخلق أبو لاب علم الله ما سيفعل وكتب ذلك عليه كتابة علم لا جبر وقال مجاهد في قوله وجعلنا من بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا قال عن الحق وفي قوله وجعلنا على قوى يكن قال كالأال... كالجعبة فيها السهام يعني ال... ال... ال... ال... ال... الكنانة ما يحفظ فيه شيء يكن اغطيا اغطيا وقال ابن عباس في قوله تعالى واضله الله على علم قال اضله في سابق علمه اضله الله على علم يعني هنا العلم مضاف له العالمين وقال في قوله تعالى حكاية عن عدوه إبليس فبما أغويتني؟ قال أضللتني وقال في قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال من قضيت له أنه صال الجحيم وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس وقد فسر لكم مبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر أن يصل الجحيم وقال ووهيب ابن خالد ووهيب بن خالد أم بانا خالد, خالد قال قلت للحسن ألي هذه خلق آدم يعني السماء أم للأرض فقال لا بل للأرض قال قلت أرأيت لو اعتصمني الخطيئة فلم يعملها أكانت ترك في الجنة قال سبحان الله أكان له بد من أن يعملها سؤال ما عندي معنا قال لي طيب يا حسن لو المحصة دي ما عمله كان بيخله هناك قال لي ما عندي طريقة ما يعمل سؤال ما, ما صحيح سؤال ما صحيح بعض الناس يسأل سؤال غلط السؤال ذاته غلط كلاما ما سليم يعني يعني إبليس دا يعني واحد يقول لك يعني إبليس دا سألو لو أطاع لو ولو أطاع يعني يخلوه كان هو أطاع أنا خائف كلامك ده يكون هو بلجنك يخاف سؤالك ده يكون هو بما على لسانك وقال تعالى وجعلناهما إمة وبرضه ما عدفه أدب, أدب علماء السلف لأنه ما زجره مش كده مع إن السؤال غريب شوي لكن ما زيروا جاوب عليه يعني سؤال غريب أحيانًا يسأل العالم وطالب العلم وذاي سؤالا غريبا فينبغي أن ترفق بالسائل يعني ما إذا كان على حسب على حسب عقله هن وأح أخبرتك أنا أن أبي حنيفة يحكى يحكي أن أبي حنيفة كان جالسا يدرس تلاميذه قالوا في في كتاب المواقيت مواقيت الصلاة فدخل رجل له هيئة جلابية وجبة كدا وحاجات كده فوكان قد طرح قدمه ابو حنيفة كان مع تلاميذه كده متخفف كده مادي قدمه كده والرجل دخل فلما شاف الرجل قام جمع جمع رينه احتراما لهذا الداخل كن يكون عالم زايل البلد ولا زول ودخل علم والامام يقول ويصلي المغرب إذا غابت الشمس لكي يقول كده قال أرأيت اللي لم تغب؟ <تصفيق> <تصفيق> أكم ما غابت هالشيخنة؟ يعني كذا؟ قال إذن أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمه. قال بعدنا بيذكر على الساق. <تصفيق> <تصفيق> يعني إذا زاد سؤالك نحن قبل مجمعين علمنا كراءنا وعملنا استعداد قلنا إذا يكون محدث من خراسان ولا قصة؟ إذا زاد سؤالك هذه هذه مدة يعني المعنى يعني. فانظر إلى هذا السؤال يعني سؤال يعني, يعني كم ما غاب عنها وغيا قامت كان. ثاني فيش كم ما غابت أرأيت إيه لم تغب لذلك قالوا كانوا يقولون المرء مخبون تحت لسانه يعني أنت قاعد تحت لسانك ما دمت ساكت زوجي اللي معنا خايف مولك هم تتكلم هل أنت راض إن كنت عالما إن كنت جاهلا إن كنت عاقلا إن كنت غير عاقل المرء مخبون تحت لسانه حكمة تدل على بس قال تكلم معي أخبرك من أنت بس تتكلم معي دلنا تقول لي إذا تكلمت معي بقول لك إنت منو من العقلاء من النبلاء من المؤدبين هذا الإنسان يعرف بما يقوله وقال تعالى وجعلناهم إمة يهدون بأمرنا وقال تعالى وجعلنا وإمة يدعون إلى النار وقال وجعلنا المتقين إماما أي إمة يهتدى بنا ولا تجعلنا إمة ضالين يدعون إلى النار وقال ولو ردوا العاد عنه وقال ونقلب آفِدَتَهُمْ أبصارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا وَلَمَرَهُ وقال ولو أننا نتذنّي لهم ملاك وكلمه الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبولاً ما كانوا ليؤمنوا إلا يا شاء الله وقال زيد بن أسلم والله ما قالت القادرية كما قال الله ولا كما قال رسله ولا كما قال أهل الجنة. قال دين لا قالوا كلام الله ولا قالوا ذي كلام الرسل ولا ولا قال أهل الجنة. ولا كما قال أخو أخوهم إبليس يزمهم يعني يزم القدرية يجعلهم إخوانا لإبليس قال قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله هم ما ذالوا ذي الله قال العبد عندما شيئا منو وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما قالوا ذي الملائكة وقال شعيب للأنبياء وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وقال أخوه من إبليس ربي بما غويتني فهم لا وافق أهل الجنة لا وافق أهل النار لا وافق رب العالمين لا وافقوا البلائكة لا وافقوا الأنبياء لا وافقوا إبليس ما وافقه انظر إليهم كيف كانوا يقبحون الباطل ده من تقبيح الباطل وبالمناسبة الموفق من الدعاة والمصلحين من زين الحق حتى يقبل وقبح الباطل حتى يرد الداعية يزين الحق يجيبه في ثوبه جميل والباطل يقبحه يبين عواره وعيوبه حتى يظهر للناس في صورة يقول لك ده لا ما أقول بس انت عرفت ذا فهذا من, من, من هذا الإمام دليل على أنهم يعني ما خالفوا الشيطان خالفوا خالفوا خليه ومؤمنين وقال مجاهد في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال مكتوب في عنقه شقي أو سعيد وقال ابن عباس في قوله ما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يقول ما يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا وذكر الطبر وغيره من حديث سويد بن سعيد عن ثوار بن مصعب عن نبي عن مقسم عن ابن عباس صاعدا النبي صلى المنبر فحمد الله واسن عليه ثم بسط يده اليمنى فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله الرحمن الرحيم بأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعواء وعشائرهم فجمل أولهم على آخرهم لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم ولو قد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبعهم بهم بل بلا هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موتي بفواقع لاقة وقد يستقل بأهل طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق الله لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قابل موت بفواقع ناقة فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أهل النار وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أهل الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها وهذا الحديث في عند الطبراني لكن صح في صحيح مسلم قوله عليه صلوات والسلام إن الرجل لا يعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الحديث المشهور وقال علمنا بطرح من عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا سواه عليه ما أنذرتهم أم لم تؤذرهم لا يؤمنون وفي قوله ولو شاء الله لا جمع على الهدا وفي قوله فما يريد الله يهديه وشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضله وجه صدره ضيقا حرجا وفي قوله وما كان يؤمن يشاء الله وفي قوله ولو لأتينا كل نس هداها وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقوله إن جعلنا في أعناق مغلالا وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ونحن هذا من القرآن بن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوا على الهدى فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال ل ل لعلك باخِع نفسك أن لا يكون مؤمناً يعني مهرج وقَوَى ويقول إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أَعْنَاقُهُم لها خاضعين أعناقهم قالوا معناها هنا معناها جماعاتهم يعني يخضعون لهذه الآية. ثم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده ويقول ليس لك من الأمر شيء الكلام ده كله يا مع في أن الأمر لله هداية سعادة وضد ذلك كل هذا بمشيئة الله عز وجل إذا القلوب ينبغي أن تجتمع على ربها وأن تقبل إلى مولاها وأن تعتمد عليه في طلب النافع والهرب من الضار ويقول ليس لك من الأمر شيء والآية دي في سبب نزول أن النبي سلم لما شج جعل ينصح الدم ويقول كيف يفلح قوم شجون بهم لا تفلقوا رسوله من يفلحوا كيف فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وتاب الله على جماعة أبو سفيان أسلم عكرم أسلم صفاء بن أبي أسلم جماعة من كبارهم أسلموا ودخلوا الإسلام أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك الآن بعض الناس ربما حملته الغيرة الدينية على أن يتفور بكلام لا ينبغي له يعني يقول لك والله يزولنا ما ينفع كل كل تزولنا ما حينفع أبداً وقد يكون الكلام ده عن عمل في الدنيا وقد يكون في الدعوة وقد يكون في طلب العلم الشرعي ده ما حايمش لكي دام نهاي اسمع كلام ده ما باسمع كلامك <تصفيق> من أنت ومن أدرك يا أخي أنت لا تدري عن نفسك أنت هل تمشي على الخير إلى أن توقع الله أم تتنكب الصلاة أنت عارف الدين نوزع عن نفسك يا قبل ما نسمع كلامك ورينه أنت أحتمشي ولا؟ شان كده شوفوا الساف شنو؟ من كان مستنن فليستنب بمن قد مات ليه؟ فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتن. زول ماشبي كذا؟ ما موب مافي بمان مافي بمان. لكن بعد ما يموت ومن في الأشياء أن في الجامعات في الدراسات العليا في الجامعة لا تقبل رسالة ماجستير أو دكتوراه. في عالم معاصر حيّ يعني ماشي بكره كذا. تيجي تقول أنا هتكلم مثلاً عن الشيخ صالح بن فوزان وجهوده في الدعوة يقول لك إنه عليهش ما ليه؟ يقول لك الرؤيا ده مش حي موجود لا بعدين. أنت ما بتعرف ما بتعرف فين الحي لا تؤمن عليه. هتقول يقول شو يعنى؟ حد حت... يقول أنتي تعرف وناس كتيرين جداً كانوا على خير وهداية بعدين على القلوب يا الله. شوف الملاحظ ضيع. فأنا بالتالي ما عندي حق أحكم على زول بسعادة ولا جنة ولا عندي حق أحكم على إنسان بنار وشقاء إلا من شهد له القرآن مشكلة ما عدا ذلك أرجو للمحسن وأخاف على أخاف على المسلم ودي كلام الناس سبحان الله عندهم عادي في كلام كبير يقولوا تلقى زول عنده زول شغال معه وأتعبه في شغل عمله مشروع فشل عمله مشروع تاني فشل يقول لك ده شيخ نابر أقول لك أنا بكلمك أنا زول خبرة 40 سنة بالسوق ده ما حيرفع نهائي، لا من يموت حيكون في حالته دي ما نأدراك؟ ما نأدراك يا أخي خليك مني، أقول لك أنا سألني منه لا خليه هو إنت أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن؟ إنت إنت أعينت كده شفته؟ شفته فوق؟ ما نحن في زمن يقول لك الشيخ عاين في اللوحة المحفوظ لقى في كده نأثناء رأيه العرش والكرسي جميعا وما في اللوحة المتصويفة أفسدوا على الناس عقائدهم. يعني يقول لك عايز كده في اللوح المحفوف صاف يقول لك إذا زول سعيد أنا شفته في اللوح المحفوف طيب يقول يص... محفوظ كيف يعني إذا أنت بيعالو كيف يكون محفوف يعني اللوح المحفوف محفوف كده فهذا من أنت ليس لك أنت لا تعرف بالتالي يقول والله إحنا قالوا عايز أقول كده يقول كده والله الرجل ده يعني أنا أخ أخاف أخشى أن يكون هذا حاله أخشى أن أن, أن... أن... أن... أن لا يوفق في عمل هو أخشى أخاف ويقول شاء رب يقدر الخير يعني. والثاثري حتى الكويت لو ما تقول ازول دا هيمشي تمام هيتوفق أنا مت أنا والله ازول دا هيكون أحسن تاجر ما ادركت قل والله ارجو الله ان يوفق ارجو الله ان يعان ولا ولا نتألّى على رب العالمين دا ادم مع الله سبحانه وتعالى وفي صحيح مسلم عن طاووس ادركت ناسا من أصحاب رسول الله سلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز الكيس عكسه يعني ها؟ كيس فطم العجز زور يقول لك يعني عاجز غالب بيعمل، يقول لك والله ما عارف ما في موضوعنا فيه مصلحة لكن الله عجزان كده ما أمور تلقاء دائما والكيس الهم والنشاط كده ده قسم من الله وده قسم من الله ما وفي صحيح مسلم أيضا عبد الله بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله بقادير الخلائق قبل أن يخلقه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 طبعاً الأول بتفتح عمل الشيطان فيها لو لو لو عملت كذا لكان كذا يعني لو قمت بدري كنت حصلت الباص لو جبت الجلوش كنت اشتريت المضاعي لو ما نمت ما كان لا ده دي دي لول مزمومة في لو أخرى يعني مثلاً أقول لك لو لو أكرمت جارك أسبك الله دي ما دي دي دي دي دي ما دي ما هي مشكلة ديك اللي لو عملت يعني كأنك بتقول بتسدك على ربنا لو عملت كده لولا الكلب لسرقنا اللص ما يكمل كلامي حرام كان سرقنا لا والله هذا من الشك اللفظي لولا الكليبة كما قال ابن عباس يقول أحد لولا الكليبة لسرقنا اللص وقد تكون في عند الناس يعني يقول لك لو مال من منبى صوته عالي ما كنت صحيت لا والله بس قول ربنا سخر لي المنبه ده الحمد لله يقول كده عويد نعويد أنفسنا هذا كلام ده ما يمكن يكون في حياتنا يعني كثيرا يقول لك لو لو الود نبهني كنت ناسيك والله لا قول لو ما ربنا سخر رؤيت ذو ونبهني أو كنت فجيك كده كلام ده لو راجعت أنا, أنا نفسي ممكن أكون بغول وأنا ما منتبه وأنت كذلك فلا بد أن نراقب ألسلتنا في صحيح أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج يعني في بعض الناس يتلقون عندهم مثلا يقول لك أنا لو ربنا شفى ولدي ولديده أعمل كرامة أذبح ذبيحة وقسمة ويكون عادة ما بفقه فربنا يقدر يعني النبي قال النذر ده ما بغير حاجة لكن يوافق ما, ما كتبه الله فيخرج به من البخيل ما لا يريد أن يخرجه يقول لك الولد شفا النظر لازمنا أعمل شخص طريق نطبع الناس فربا يخرج به من البخيل وفي حديث جبرائيل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشر وفي الصحيحين من حديث, حديث المسعود في التخليق وفيه هو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله والنار لكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي أنبأنا محمد بن يزيد الأسفي البصري محدث البصر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في النوم فقلت يا رسول الله حدثني عبد الله بن مسعود قال حدثني الصادق المصلوق عن حديث القدر فقال أي والله الذي لا إله إلا هو حدثت به رحم الله عبد الله المسعود حيث حدث به ورحم الله زيد مواب حيث حدث به ورحم الله الأعمش حيث حدث به ورحم الله من حدث به قبل الأعمش ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش ها ببشارة يعني طبعا الرؤيا في في رجاء صحيح ها رؤية في رجاء صحيح ما زي واحد جاب وظيف الله في القباجات قال مزوي سبع نسوان سبع سبع نسوان فين في اثنين خوات ويريدون منها أن أن لا نتكلم عنه. أنت بتطبع كتاب ووتنشر ضلا لا زيدوا عايزين الناس يخلوكوا يسكتوا منك آه علموا ناس الوظي ما لنا ما نجند أنت ما تخلي الكلام المنافل التوحيد لأن المشرك لو تطهر ببحار الدنيا لن يظهر أصلا إنما المشركون لا فهذا المذكور في هذا الكتاب طبعا جصة عهد على الراوي قال القاضي قال له انت وقعت في مخالفتين اول زدت في اربعة خمست وسدست وسبعت بعدين المخالفة التانية في الاثنين اخوات وطبعا ربنا قال ان تجمعوه مشكلة حرام فانا قال له قام قال ليه رأيت النبي في المنام واذن لي في ذلك انا شفت النبي في نفسه قال لي اي عر السبعة جائز قال لي قال لا لا لا الكلام ده ما صحيح حنفسخ أنا حنفسخ العقد ده قال قال له تفسخ جلدك قال القاضي سبع يوم جلده فسخه ما من كرامات رضي الله عنه أسهده كلام القاضي الذي يريد أن ينصر الشرع ولا ينصرن الله ده هذا ينصر الدين وينصر الشريعة يخزل ويفسخ جلده وابو سبع ده يترك هكذا وتذكر هذه كرامة وهي مخالفة لي. بل نكاح المحارم يعني الجمع بين الوقتين ده, ده, ده يمكن يصل دركة القتل يعني. إذا كان الإنسان يعرف الحكم الشرعي ومشهد زوج وقتين جمعهم مع بعض لم ممكن يوصله تعذيرا يختل تعذيرا يعني يقول رأيته النبي في المنام فده دروية طيبة فيها بشارة لأهل السنة عامة ولإروات هذا الحديث على جاة الخصوص وفي صحيح مسلم علي بن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره اللهم جعلنا من السعادة يا ربنا وقد روي حديث تقدير السعادة واشتقاه في بطن الأم من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة ومنين وين وحديث بن أسيد وأبي هريرة وقال أبو الحسن علي بن عبد الحافظ علي بن علي بن عبيد الحافظ سمعت أبا عبد الله بن أبي خيثم يقول سمعت عمرو بن عيل الفلاس يقول إن حضرت من سر مراء إلى بغداد سر مراء دي مدينة الظاه البناها هارون الرشيد الله اسمها سرة مراء يعني الشافا ينبسط سرة مراء سرة ينبسط سرّ أبيشوفه سرّ ينبسط إن حضرت من سرة مراء إلى بغداد في في لي فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت جمجمة ااا قديم فك إنسان بقى بعظم بالي فأخذتها فإذا على الجبهة مكتوب شقي وليا مكسورة إلى خلف وهؤلاء هؤلاء كل الحفاظ ذكروا الطبري في السنة يعني قال زول جيت كجوجوبا جمك تفعشجي والقافل والقاف الياء ريع كده لا وريان وفي الصيحي من حديث أن سلم ما منكم من أحد ما منكم من أحد ما من نفس المنفوس إلا كتب مكانهم من الجنة والنار إلا وقد كتب كتبت شقيه أو سعيدة فقال يا رسول الله أفلن تكلوا على كتابنا وندعو العمل فقال اعملوا فكل يسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فويسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعاق واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة في صحيحه عن إبراهيم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أهل أهل الجنة من أهل النار يعني مع مع هؤلاء مع... هم هل... معروفون ده أهل الجنة ده أهل النار قال نعم قيل ففيما يعمل العاملون طم لنا لي يعملوا قال كلهم يسر ما خلق قلو إنت ما إنت إنت ما فإنت تعمل وتوفق بإذن الله تعالى لما خلقت له في صح مسلم عائشة قالت دعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه يعني وصي أص ما تدون ال معناه دون الاحتلام قال وغير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهل خلقهم له وهم في أصحاب آباءين وخلق للنار أهل خلقهم له وهم في أصحاب آباءين في الصحيحين عن عباس عن أبي بلكعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق لا أبويه طغيانا وكفرا مش للقصة معروفة عندك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيدا يرهقهما طغيانا وكفرا في مسلم محمد عن عبد الله بن عامر بن عاس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة واحدة فأخذ من نوره فألقاه على تلك الظلمة من أصابه أنه اهتدى ومن أخطأه ظلّ، ولذلك أقول جف القلم على علم الله. وذكر راشد بن سعيد حدث قال حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال قيل على ما نعمل قال على مواقعي القدر. قال رحمه الله وذكر أبو داود في كتاب القدر عن عبد الله المسعود أنه مر على رجل فقالوا هذا هذا ونالوا منه نال منه يعني وقع فيه يعني زمو فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم يده كنتم تستطيعون أن تخلقوا له يدا قالوا لا قال فلو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تخلقوا له رأسا قالوا لا قال فكما لا تستطيعون أن تغيروا خلقه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه إن النصف إذا وقعت في الرحم بعث الله ملكا فكتب أدلوا وعمله ورزقا وشقي أو سعيد وذكر في عيد بن مسعود مرفوعا إنما هم سنتان الهدا والكلالا الهدى والكلام فأحسنوا الكلام كلام الله وأحسنوا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وإن كل بدعة ضلالة وإن كل وإن كل ما هو آت قريب وإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره قال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بن عبد الرحمن بن هنيد حدثه وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يخلق الناس قال ملك الأرحام متعرفا يا رب أذك ذكرا أنثى فيقضي الله أمره ثم يكتب بين عينيه وهو لاق حتى النكبة ينكبها وقال الليث عن عقيل ابن شهاب أخبرنا أبو بكر بن عبد بن عبد الرحمن بن الحارث من الشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره سوى قال الزهري وحدثني عبد الرحمن بن أزين عن ابن عمر مثل, مثل ذلك وذكر أبو داود أيضا عن عائشة يرفعه إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول أي ربي ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي ربي أشقيون أم سعيد فيقول شقيون أم سعيد فيقول أي ربي ما أجل فيقول كذا وكذا قال فيقول يا ربي ما خلائقه يقول كذا وكذا قال فما فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم الحديث ده في ورد على الناس اللي بيحتجوا بالآية آية سورة مريم على أن, على أن الولي يدي جنة. قالوا جبريل قال لمريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك لك غلاما زكية لا يدي غلام قالوا داد داول يا ابنه فاللهي تعرف حيانا يجيك إحساس كأنهم كأنه يستجهلون الناس بيستغفلوك كذا إنما أنا رسول ربك كذلك قال ربك الكلام ده والرواية الأخرى طبعا ما معروفة إنما أنا رسول ربك ليهب قراءة سبعية ليهب لك الله يعني فالآن الملك الموكل بالأرحام ما بيعرف ذكر ولا أنسى ما بيعرف شك ولا سعيد ما بيعرف يسأل الله ربنا يعلم فيكتب ما يعلمه الله عز وجل فدوي ركن الملائكة ما عندهم دخل في هذا ملائكة الرحمة فكيف بغيرهم ممن لا نعرف له أصلا هل هو ولا نجزم أنه من أولياء الله أم من أعداء الله قال وذكر ابن وهبعال ابن لهيعة عن بك عن بكر بن سوادة عن أبي تميم الجيشان عن أبي ذر أن المني إذا مكت في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فأرأي به إلى الرب سبحانه في راحة فيقول يا رب عبدك ذكر أم أنسى فيقضي الله وهو قاض أشقون أم سعيد فيكتب ما هو لاق بين عينيه قال أبو تميم وقرأ أبو ذر من فاتحة سورة التغاب خمس آيات يعني هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال ابن وهب أخبر عن كعب بن علقم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عبد العاص أنه قال إذا مكثت في رحم المرأة ربعين يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال آه أخل أخل أخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها بما يشاء من أمري ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا رب سقط أم تم ازغط ولا يتم فيبين له ثم يقول يا رب واحد أو توأم فيبين له ثم يقول يا رب ذكر أب أنثى فيبين له فيقول يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ذلك ثم يقول يا رب أشيقون سعيد فيبين له ثم فيهبط بهما جميعا هو الذي نفس بيده ما يلال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبراً يعني ما ما يقبض إلا إذا أكل رزقه وفي صحيح مسلم عن حذيفة عائشة يبلغ به يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل ال أو يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة أو بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب الشقيق لمسعيد فيكتبان فيقول فيقول أي رب أذكر المنسى فيكتبان ويكتب عمله وأثر وأجل ورزقه ثم تتوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص في الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال إن الله قد وكل بالرحم ملكة فيقول أي رب نطفى أي رب علقى أي رب مضغى فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال قال الملك أي رب ذكر أو أنسى أو سعيد فمر رزقه فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. في الصحيحين من حديث المسعود عليه وسلم إن هذاكم يجمع خلق في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر في بأربع كلمات بكتب رزقي وأجلي وعملي والشاقيون أو سعيد في حديث المسعود أن هذا التقدير وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوال التخليق عند في فيه في الأحاديث التي ذكرت ذكرت أيضا آنفا أن ذلك في الأربعين الأولى قبل كوني عالقا ومطغى في رواية صحيحة إذا مر ببنفس الثلث وأربعين ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها في رواية إن ذلك يكون في بنين وأربعين ليلة ثم ثم قال فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة الآن يكاد يكون هذا الذي قرأناه جزءا حديثيا في في باب الإيمان بالقدر وبالمناسبة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا, ذكر إذا ذكرت النجوم فأمسكه وإذا ذكر القدر فأمسكه وإذا ذكر أصحابي فأمسكه فالخوض فيه ليس من المأمور به بل نقف فيه وقال ابن أبي العز رحمه الله في الطحاوية القدر سر الله الأعظم سر الله الأعظم شكرا جميلا تذكر قرأ أبو الأسود الدعاء أبو الأسود الدوالي لا يسهل عما لا يسهل عما يفعل وهو يسألوا مشكلة فنحن نؤمن بهذا على الجملة ونقف حيث أوقفنا أشرى إذا نقرأ في الدرس القادم إن شاء الله في هذا الفصل في فصل في جعبة الروايات المتقدمة أسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه